وقال الَّذِينَ لَا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا ذين خير مستقروا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل المدا كَتُنزِلا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني تخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يَا رَبِّ إِنَّ مت ہو وَكَفَى بِرَبِّكَ هَاديًّا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْمَ تَرْتِيلًا سبک ترین بِمَثَلٍ کبھی مسل جین کبھی وأحسن تفسيرا الذين يحشرون ولا قد آت مس دوں سیوں بَيْنَ ذَلِكَ نئی سکول I وہی د ان Oh! war and ذَرْنَا فَرَيْنَاهُم بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْ شِئْنَا كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدون